بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات طبحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صباحا فاثرن به لقعا فوسقون به جنعا ان ان الى ربي ملك المجد وان انه على ذلك شهيد وان انه ليحب الخير لشديد يعلم اذا احفر ما في القبور وَالْفُسُومُ لَمَا تَسْقُطُ إِنَّ رَبَّهُمْ بِيَوْمٍ آتٍ لَّقَدِ